اعتاد اولياء البنت عند تحديد المهر ان يطلب من الزوج احضار الالبسة والذهب ودفع تكاليف وليمة العرس الذي يقام في بيت الزوج فهل يعد هذا من المهر يوجد فرق بين المهر الذي يجب في عقد الزواج على الزوج ويسمى صداقا لاشعار بصدق رغبة باذله في النكاح وبين جهاز المرأة وهو كل ما تحتاجه لنفسها في بيت الزوجية من ملابس وفراش وغطاء واثاث البيت ومتاعه ولوازمه والزوج هو المكلف بتجهيز بيته ولا يلزم المرأة بإعداد شيء من ذلك من مالها الخاص سواء المهر الذي أخذته لأنه حق خالص لها وإنما تستحقوا بحكم الشرع بموجب, بموجب عقل الزواج لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فافترض الله سبحانه على الرجال أن يعطوا النساء مهرهن عطية ولم يبح للرجال منها شيئا إلا بطيب أنفس النساء فلذلك لا تجبر المرأة ولا يلزم عليها تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره مما تملكه من الأموال لكن لا تمنع ان مشارك المشاركة بمالها أو بمهرها على وجه اختيار المحض منها لا إلزام فيه وتبقى الأشياء التي ساهمت فيها مملوك لها ينتفع بها الزوج بإذنها ورضاها صراحة أو دلالة ومن الالتزامات, الالتزامات الزوج أيضا الوليمة التي تجب في حقه عقب الدخول بزوجته إن قدر على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا القوم بعد الدخول بزينب رضي الله عنه وإلا جاز عند الدخول أو, عند أو عقب العقد أو عنده فإن هذا الأمر يتوسع فيه عادة لكن يبقى الزوج مطالبا به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف أو لم ولو بشات وفي حديث بوريدا رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل علي بخاطمة رضي الله عنهما إنه لا بد للعرس من وليمة هذا ولا تجب على المرأة وليمة وليمة العرس ويجوز لأولياء المرأة أن يشترطوا في العقد كشرط يعود عليهم بالمنفع فإن قبل الزوج وجب الوفاء به لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقوله سبحانه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وهو معدود من شرط النكاح لا من مهره والعلم